الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته يقول الله تبارك وتعالى بهذه السورة الكريمة سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون تحدثنا حديثا مفصلا عن آيات الصيام وما يستخرج منها من الفوائد والهدايات والأحكام ولا بأس أن ألم هنا بشيء من الفوائد والهدايات فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يا أيها الذين انقادت قلوبهم وأقرت وأذعنت بما يجب الاقرار به والتصديق والانقياد كتب عليكم الصيام فرضه الله تبارك وتعالى كما فرضه على الأمم قبلكم من أجل أن تتقوا الله تبارك وتعالى من أجل تربية التقوى في نفوسكم من أجل أن يقوم في النفوس ما يحجزها عن معصية الله تبارك وتعالى ويحملها على طاعته من أجل أن تعمر القلوب الجوارح بطاعة الله وتنزه عن مساخته يؤخذ من هذه الآية من الفوائد توجيه الخطاب لأهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا فهم المتآهلون كما ذكرنا في موضع سابق بقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل فهنا كرر النداء ثانية لأهل الإيمان اعتناء بهم ولأنهم المتأهلون للقبول عن الله تبارك وتعالى ولسنا بصدد الحديث عن الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أو ليسوا بمخاطبين فالمقصود أن الكفار لو صاموا رمضان فإن ذلك لا يقبل منهم لأن شرط ذلك هو تحقيق الإيمان فهنا وجه الخطاب للمؤمنين فهم مخاطبون بالصوم وأما الكفار فإنهم يعذبون ويضاعف لهم العذاب بسبب تركهم شرائع الإسلام والعمل بفرائضه ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين فذكروا هذه التروك لهذه الأعمال والفرائض البدنية والمالية ثم أيضا أنا قال الله تعالى كتب عليكم الصيام يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب والكتب يدل على الفرضية وهذا مثال لاجلى صور التعبير بالكتب مرادا به الفرض الاجاب فرض عليكم الصيام والذي فرضه هو الله تبارك وتعالى فجاء الفعل مبنيا للمجهول فرض كتب لأن الذي فرضه وكتبه معلوم لدى المخاطبين وهو الله جل جلاله فهو المشرع وحده وكذلك بعض أهل العلم ذكر ملحظا في هذا وهو أن التكاليف الشاقة يعبر عنها بمثل هذا يعني بالبناء للمجهول كتب عليكم الله هو الذي كتبها بخلاف ما يكون به الاستبشار ونحو ذلك فيأتي مبنيا للمعلوم كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب الله لأغلبن أنا ورسلي فإذا كان الشيء محببا لدى المخاطبين أضافه تبارك وتعالى إلى نفسه وجاء الفعل بالبناء للمعلوم كتب الله لاغلبن لا أنا ورسل لكن كتب عليكم الصيام كتب عليكم القصاص بالقتل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين باعتبار أن بدل المال والوصية به أمر يشق على النفوس فهذا ملحظ ذكره بعض أهل العلم كأبي حيان رحمه الله صاحب البحر المحيط قد يكون صحيحا أو قريبا من الصواب الله تعالى أعلم والمسألة تحتاج إلى مزيد من الاستقراء والتأمل كتب عليكم الصيام لاحظ أنه قدم هنا الجار والمجرور ما قال كتب الصيام عليكم نعم فقدم الجار والمجرور وذلك بأن هؤلاء قد خوطبوا بالصوم وفرض عليهم وتعلق بذمتهم فقدم ما يتعلق بهم على غيره كتب عليكم الصيام فبدأ بمن شرع له الحكم وقدمه على الحكم المشروع كتب عليكم الصيام فهو يخاطبهم من أجل الإذعان والاستجابة والانقياد فإن هذا من الإيمان الذي يتحقق به الكمال في إيمانهم حتى يستتم كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى يعني أن الله كمل شرائع الإيمان شيئا فشيئا ولم يفرض ذلك جميعا وإنما شيئا بعد شيء حتى بلغ ذلك التمام والكمال فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فلما أدعنت نفوسهم بالصلاة والزكاة خاطبهم بالصوم فلما أدعنت نفوسهم به خاطبهم بعد ذلك بالحج. ثم أيضا يؤخذ من قوله تبارك وتعالى كتب عليكم الصيام. كتب عليكم الصيام. فرض عليكم الصيام. هنا بادر المسلمون إلى الصوم مع أنه عباده شاق. حبس النفس، فطام النفس عن مألوفاتها ومحبوباتها من الطعام والشراب والنكاح. يدعو طعامه وشرابه. شهوته من أجلي فهذا أمر يشق على النفوس ولذلك تجد الكثيرين في أوائل أيام الشهر يعني شهر رمضان لربما يحصل لهم شيء من التعب والمقاسات والمعاناة لمن لم يعتد الصوم فتلقى المسلمون ذلك وأذعنت به نفوسهم وصاموا وقارن هذا مع حال بني إسرائيل حينما قيل لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فماذا كان من العنت في ذبح بقرة من أجل أن يتعرفوا على أمر طلبوه أن يعرفوا من قتل هذا القتيل كذلك أيضا يؤخذ من قوله تبارك وتعالى كما كتب على الذين من قبلكم أن الصيام بالنسبة لاهل الكتاب كان بالرؤية وليس بالحساب كما كتب على الذين من قبلكم هذا بناء على أحد الأوجه في التفسير في المراد بهذا التشبيه كما كتب على الذين من قبلكم فهو يحتمل أن يكون هذا التشبيه في أصل الفرضية فرض عليكم الصوم كما فرض على الذين من قبلكم لكن بالنسبة للعدد وصفة الصوم قد تختلف هذا قال به طوائف من أهل العلم إن التشبيه في أصل الفرضية وبعضهم يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أن هذا التشبيه هو في العدد فكان الواجب عليهم أن يصوموا شهرا وبعضهم قال كان الواجب عليهم أن يصوموا رمضان ولكنهم بدلوا وغيروا وزادوا فيه وجاء في هذا جملة من الآثار حاصلها أنه مرضى أحد رهبانهم أو أحد أحبارهم وأنه لما شفي زاد في الصوم عشرة أيام ثم مرض ملك من ملوكهم فزادوا بالصوم عشرة أيام فصاروا يصومون خمسين يوما فشق عليهم ذلك حيث يدور في الحر والبرد أنحو هذا على التاريخ بالاهله فنقلوه إلى وقت لا يتبدل ولا تغير في وقت الاعتدال وبعضهم يقول إنهم زادوا على الصوم لما نقلوه إلى وقت إلى وقت الاعتدال زادوا فيه عشرة أيام فصار خمسين يوما بعدما برئ ذلك الحبر وزاد فيه عشرة أيام والله تعالى أعلم لكن أشار إلى هذا المعنى جماعة من اهل العلم ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن هؤلاء غيروا التوقيت بدلوا بعد ذلك فجعلوه في وقت تخيروه لا يتحول ولا يتبدل ولا يتغير إلى وقت الحر وطول النهار وكذلك أيضا في قوله كما كتب على الذين من قبلكم يؤخذ أن هذه الفريضة مما يحبه الله تبارك وتعالى فكانت مشروعه للأمم السابقة فهي من الأصول الثابتة في الشرائع وهؤلاء الذين كانوا من قبل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم منهم هل هم أهل الكتاب؟ أو سائر الأمم بشرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الله قد كتب الصوم على سائر،, على سائر الأمم ثم أيضا مثل الصوم وكذلك الاعتكاف والصلاة كما قال الله تبارك وتعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طاهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود الركع السجود هذه الصلاة والاعتكاف معروف وكذلك الطواف من لدن إبراهيم صلى الله عليه وسلم فكان ذلك في شريعته وملته فإذا أدركت النفوس ذلك كان ذلك حافزا لها ومحركا لها على المسارعة والاستجابة والامتثال فحينما يقال هذا التكليف الشاق قد فرض على من قبلكم لستم بأول من يفرض عليه وهذا الطريق قد سلكه سالكون قبلكم فأنتم على الطريق فهنا يحصل التنافس الأمم قبلكم فرض عليهم هذا فأدعنوا وصاموا فأنتم على الطريق فيحصل هنا المصارعة والمنافسة بعض أهل العلم يقول إن أهل الكتاب كانوا يزيدون للاحتياط يزيدون قبله بيوم وهكذا على مر الأجيال وتعاقب القرون كثرت هذه الزيادات حتى صار صومهم خمسين يوما ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بيوم أو يومين من أجل أن لا يكون ذلك ذريعة للزيادة في الشهر كما وقع لأهل الكتاب هذا كله يؤخذ من قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كذلك أيضا كما كتب على الذين من قبلكم ذكر العله ليخفف ذلك عليهم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون فهو يقول هذا من أجل مصلحة تتحقق لكم مصلحة كبرى هو مدرسة وتربيه للنفوس يربيها على التقوى كتب من أجل أن تحصل لكم التقوى فالبطن إذا جاع شبعت الجوارح فلم تمتد العين للنظر للحرام ولم ينطلق اللسان الحرام يتكلم وكذلك لا تمتد اليد للبطش الحرام أو تخطو الرجل إلى الحرام فهذا كله بسبب ما ينميه ويربيه الصوم من التقوى فلاحظ ذكر لهم هذه العلة وذكر لهم كما سيأتي أيضا أياما معدودات فقلله ويسره وخففه شعله أياما وهذا كله من رحمته تبارك وتعالى بعباده ولطفه بهم ان سهل ويسر عليهم هذه العبادة الشاقة فهذا من كمال رحمته بخلقه وبهذا ندرك أن هذه الشريعة مبنىها على الرحمة حينما يكلفهم بتكليف مثل هذا يتلطف بهم غاية التلطف يا أيها الذين آمنوا الخطاب المحبب إلى النفوس كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لستم أول من يكتب عليه هذا من أجل مصلحة عظمى وهي التقوى وكذلك هو شيء يسير هو أيام معدودات نعم إلى غير ذلك مما ذكره وهذا أيضا يؤخذ منه أعني قوله تبارك وتعالى كما كتب على الذين من قبلكم أن الله أراد أن يكمل لهذه الأمة الفضائل التي كانت للأمم قبلها مع زيادة هذه الأمة على هؤلاء جميعا كذلك أيضا يؤخذ من قوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ان هذا مما يحصل فيه تربيه الخلائق من اولهم الى اخرهم على الكمالات والتقوى وزكاء النفوس وما الى ذلك لذلك شرعه على الامم السابقة وكذلك أيضا لعلكم تتقون لعلكم تتقون تتقون بماذا ما الذي يحصل بهذه التقوى توقف عند هذا وأكمل إن شاء الله تعالى في الليلة الآتية وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا جعلنا وإياكم هداتا مهتدين الله أعلم وصلى الله عليه وسلم نحمد وعلى صحبه نترك ال الأسئلة والتعليق إذا استكملنا الآية إن شاء الله السلام عليكم